قال أثابه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون في هذه الآية الكريمة حث على تقوى الله في الجملة واقترنت بالحث على النظر والتأمل فيما قدمت كل نفس لغد ثم تكرر الأمر فيها بتقوى الله مما يدل على شدة الاهتمام والعناية بتقوى الله على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى سواء كان التكرار للتأكيد أم كان للتأسيس أما الاهتمام بالحث على التقوى فقد دلت له عدة آيات من كتاب الله تعالى ولو قيل إن الغاية من رسالة الإسلام كلها بل ومن جميع الأديان هي تحصيل التقوى لما كان بعيدا قال صاحب التتمة وقد بين الشيخ رحمة الله تعالى عليه معنى التقوى عند قوله تعالى ولكن البر من اتقى قال رحمه الله لم يبين هنا من المتقي وقد بينه في قوله ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر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 وقد بينت آيات عديده آثار التقوى في العاجل والآجل منها في العاجل قول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقوله ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا وقوله تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أما في الآجل فإنها تصحب صاحبها ابتداء إلى أبواب الجنة كما في قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فإذا ما دخلوها آخت بينهم وجددت روابطهم فيما بينهم وآنستهم من كل خوف كما في قول الله تعالى الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحضرون إلى قوله لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إلى أن تنتهي بهم إلى أعلى الليين وتحلهم مقعد صدق كما في قول الله تعالى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر فتبين بهذا كله منزلة التقوى من التشريع الإسلامي وفي كل شريعة سماوية وأنها هنا في معرض الحث عليها وتكرارها وقد جعلها الشاعر السعادة كل السعادة كما في قول جرير ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد فتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقى مزيد قال أثابه الله والخطاب في قوله تعالى والتنظر نفس هو لكل نفس كما في قول الله تعالى ثم توفى كل نفس ما كسبت وقوله ووفيت كل نفس ما كسبت فالنداء أولا بالتقوى لخصوص المؤمنين والأمر بالنظر هو لعموم كل نفس لأن المنتفع بالتقوى خصوص المؤمنين كما أوضحه الشيخ رحمة الله عليه في أول سورة البقرة والنظر مطلوب من كل نفس فالخصوص للإشفاق والعموم للتحذير ويدل للأول قول الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما ويدل للثاني قوله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 ويدل للأول قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويدل للثاني قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وفي الحديث اتقوا النار ولو بشق تمرة، وغدا تطلق على المستقبل المقابل للماضي كما في قول الشاعر وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علم ما في غد عمي وعليه أكثر استعمالاتها في القرآن كقوله تعالى عن إخوة يوسف أرسله أنا غدا يرتع ويلعب وقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا ان يشاء الله وتطلق أيضا على يوم القيامة كما هنا في هذه الآية لدلالة القرآن على ذلك ومن ذلك قوله تعالى في نفس المعنى يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا وقد تكرر الأمر هنا بتقوى الله كما أسلفنا مرتين فقيل للتأكيد قاله ابن كثير وقيل للتأسيس قاله الزمخشري وغيره ولكن مادة التقوى وهي اتخاذ الوقاية مما يوجب عذاب الله تشمل شرعا الأمرين معا لقوله تعالى في عموم اتخاذ الوقاية قوا أنفسكم وأهليكم نارا وفي الآية ما يرشد إليه وهو قوله تعالى ما قدمت لأنما عامة كما قدمنا وصيغة قدمت على الماضي يكون عليها الأمر بتقوى الله أولا بالنسبة لما مضى وسبق من عمل تقدم بالفعل ويكون النظر بمعنى المحاسبة والتأمل على معنى الحديث حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا فقد ذكره ابن كثير فإذا ما نظر في الماضي وحاسب نفسه وعلم ما كان من تقصير أو وقوع في محظور جاءه الأمر الثاني بتقوى الله لما يستقبل من عمل جديد ومراقبة لله تعالى عليه والله بما تعملون خبير فلا يكون هناك تكرار ولا يكون توزيع بل بحسب مدلول عموم ما وصيغة الماضي في قوله قدمت والنظر للمحاسبة بهذا أيها المستمعون الكرام نأتي على نهاية لقائنا آملا أن يجمعنا بكم لقاؤنا القادم بإذن الله وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته